ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم تشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار نواصل ا ل ق ر ا ء ة من أ ب و ا ب كتاب ا ل إ ي م ا ن ومن مختصره ي ل م س ل م وشرحه ا ل م ف ه م ل ل إ م ا م القرطبي رحمه الله باب من قتل دون ماله فهو شهيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن جاء رجل يريد أ خ ذ مالي قال فلا تعطه ي مالك قال أرأيت إن ق ا ت ل ن ي ق ا ل قال ت ه ق ا ل أرأيت إن ق ت ل ن ي قال فأنت الله أ عز ق ج ل ت قال الله عز و ع ن عبد الله عز وجل قال الله ع س و ل ا ل ل ه ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م قال من ق ت ل دون م ا ل ه ف ه و شهيد قال الإمام ر ح م ة الله عليه قوله من قتل دون ماله دون ماله معناها ل أ ج ل ماله أ ي بسبب ماله قال ووجهه ان الذي يقاتل على ماله إ ن م ا يجعله خلفه أ و تحته ثم يقاتل عليه من قتل دون من قتل د و ن ف ك ل م ة د و ن في أ ص ل ه ا ظرف مكان بمعنى أ س ف ل وتحت لكن يقول هنا أن هي بمعنى ل أ ج ل ا ل س ب ب ي ة فسمي من قتل في الدفاع عن ماله قال من قتل دون مال ل أ ن الذي يريد أ ن يؤخذ ماله بحول خب على ماله ويدريه ويدفع عنه فقال فعبر ق ا ل ف بقول من قتل دون مال ه قال والشهيد سمي بذلك ل أ ن ه حي سمي الشهيد شهيدا ل أ ن ه حي كما قال ت ع ل ى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون قال فكانه يشاهد ا ل أ ش ي ا ء سمي الشهيد شهيدا ل أ ن ه حي فكانه يشاهد ا ل أ ش ي ا ء قاله النضر وقال ابن ا ل أ ن ب ا ر ي سمي بذلك ل أ ن الله تعالى وملائكته شهدوا له ب ا ل ج ن ة وقيل لانه يشهد يوم ا ل ق ي ا م ة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لانه يشاهد ما أ ع د الله له من ا ل ك ر ا م ة كما قال تعالى فرحين ي بما آ ت ا ه الله من فضله في حديث أ ب و هريره م ا قال الرجل يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن جاء رجل يريد أ خ ذ مال ي قال فلا تعطه ي مالك قال أ ر أ ي ت ان قاتلني قلقت ه قال ا ل إ م ا م قوله قاتله دليل على أ ن المحارب لا يجوز أ ن يعطى شيئا له بال من المال يعني له ق ي م ة من المال إ ذ ا طلبه على وجه الحرابه, الحرابة هي خروج ط ا ئ ف ة م س ل ح ة على الناس يقطعون عليهم الطريق يصلبون ا ل أ م و ا ل وينتهكون ا ل أ ع ر ا ض ويقتلون ا ل أ ن ف س فهؤلاء م خ ا ر ب و ن لله ورسوله قال تعالى إ ن الذين ي خ ا ر ب و ن الله ورسوله إ ن م ا جزاء الذين ي خ ا ر ب و ن الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا او ي ص ل م و ا أ و تقطع ي د ي م وارزوم الخلاف أ و ينقم من ا ل أ ر ض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب العظيم فيقول ب ا ل إ م ا م إ ن لو ج م ا ع ة من المخالبين دول وقفوا على الطريق واعترض الناس واحد ماشي ه د فلوسك بيقول لا يعطيهم ف ل و س ويدافع عن ماله لا يجوز ان يعطى شيئا له بال يعني له ق ي م ة من المال إ ذ ا طلبه على وجه ا ل ح ر ا ب يعني ي ش ر السلاح ويقولك طلعه لجيبك قال لا قليلا ولا كثيرا ما أ م ك ن ما أ م ك ن ه أ ن لا يعطي فلا يعطي وإن, وان المحارب يجب قتاله هؤلاء المحاربون الذين يعترضون الناس في الطرقات ويقطعون الطريق عليهم لسلب أ م و ا ل ه م قال يجب أ ن يقاتلوا ولذلك قال مالك قتال المحاربين جهاد قتال المحاربين الفئات ا ل م س ل ح ة التي تخرج على الناس تقطع عليهم السبل وتسلب ا ل أ م و ا ل وتسفك الدماء قال ل م ن م ا ل ك قتالهم جهاد في سبيل الله قال ابن المنذر عوام العلماء يعني جمهور و ج م ا ع ة العلماء على قتال ا ل م خ ا ر ب على كل وجه ومدافعته عن المال و ا ل أ ه ل والنفس قال المؤلف رحمه الله واختلف مذهبنا الملكيه اذا طلب الشيء الخفيف يعني إ ذ ا طلب حدا بسيطه كده تدله خلاص وتخلص منه ولا لا قال على قولين والله تعالى أ ع ل م و ن س أ ل الله تعالى أ ن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء و أ ن يهدي الضالين ويردهم إ ل ى سواء السبيل ثم قال باب من استرعي ر ع ي ة فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل ا ل ج ن ة من استرعي ر ع ي ة فلم يجتهد يعني في القيام على مصالحهم وقضاء خ و ا ئ ج ه م ولم ينصح لهم لم يدخل ا ل ج ن ة ومن نم الحديث لم يدخل ا ل ج ن ة ابا هنا في الباب وعيد لاثنين الراعي الذي استرعاه الله ر ع ي ة فضيعها والثاني النمام الذي ينقل خ د ي ث الناس ب ع ض ه م في بعض قال عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله ر ع ي ة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إ ل ا حرم الله عليه ا ل ج ن ة وفي ر و ا ي ة ما من أ م ي ر يلي أ م ر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إ ل ا لم يدخل معهم ا ل ج ن ة وعن همام بن الخارث قال كان رجل ينقل الحديث إ ل ى ا ل أ م ي ر قال فجاء حتى جلس إ ل ي ن ا فقال ح ذ ي ف ة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل ا ل ج ن ة قد تات وفي ر و ا ي ة نمام قال ا ل إ م ا م رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه أ و ما من عبد يسترعيه ا له ل ر ع ي ة هو ن ف ض عام في كل من كلف حفظ غيره من ا س ت ر ع ي ر ع ي ة ن ف ض عام يشمل كل من كلف بحفظ غيره كل من كلف بحفظ شيء فهو راع عليه كل من كلف بحفظ شيء فهو راع ن عليه كما قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ف ا ل إ م ا م على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته و ا ل م ر أ ة في بيت زوجها وهي م س ؤ و ل ة عن رعيتها والخادم في بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المدرس في الفصل راع على الطلاب وكل إ ن س ا ن في مكان فوق جماعه هو راع له هو راعي له يقول و ا ل ر ع ا ي ة ا ل ح ب ظ و ا ل ص ي ا ن ة انت كلفت أ و عينت راعيا على كذا يعني راعي الغنم راعي الغنم اي مهمته يحفظ الغنم ويرعاه ويرد ا ل ش ا ر د ة ويتفقد ا ل غ ا ئ ب ة ويحرص على اطعامها وسقياها و م نحو ذلك ف ا ل ر ع ا ي ة هي الحفظ و ا ل ص ي ا ن ة والغش ضد ا ل ن ص ي ح ة وحاصله ا ا ل ل غ ش ضد ن ص ي ة و ح راجع إ ل ى الزجر عن أ ن يضيع ما أ م ر بحفظه و أ ن يقصر في ذلك مع التمكن من فعل ما يتعين عليه ف أ ن ت في بيتك جعلك الله تعالى راعيا على هذه ا ل أ س ر ة ا ل ز و ج و ا ل أ و ل ا د أ ن ت مكلف أ ن ترعى هذه ا ل أ س ر أ ن تحفظها أ ن تقوم بواجبك نحوها أ ن تقضي مصالحهم و أ ن تطعمهم وتسقيهم وتكسوهم وتربيهم وتؤدبهم مكلف كما قال تعالى و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها مكلف كما قال ت ع ل ى يا أ ي ه ا الذين ولقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فالرجل في بيت راعي مسؤول عن هذه الرعيه هل حفظها ام ضيعها هل نصح لها ام غشها هل قام بواجب التربيه والرعايه او لم يقم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كذلك ا ل م ر أ ة في بيت الزوجيه ر ا ع ي ة ويماسون عن رعيتها هل قامت ب خ د م ة زوجها هل قامت ب ر ع ا ي ة بيتها هل قامت ب ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه ا هل قامت بما وجب عليها نحوهم فمن لم يقم بواجبه نحو ما استرعي عليه دون ع ب فهو آت فهو ات ولم يدخل ا ل ج ن ة أ و حرم الله عليه ا ل ج ن ة كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ك ل م ة الشيخ دائما الله يرحمه اللي بيكررها في كل باب في الوعيد الذي جاء في من قال كذا حرم الله عليه ا ل ج ن ة أ و لم يدخل ا ل ج ن ة من فعل كذا لم يدخل الجنه وحرم الله ا ل ج ن ة هذه ا ل م س أ ل ة دائما ب ياكد عليها في كل باب يقول وقد تقدم القلام على قوله حرم الله عليه ا ل ج ن ة و أ ن ذلك محمول على ظاهره إ م ت ه إ ن كان مستحلا و إ ن لم يكن مستحلا ف أ ح د ت أ و ي ل ا ت ه أ ن إن ا إ ن أ ن ف ذ الله عليه الوعيد أ د خ ل ه النار اماد ا ومنعه ا ل ج ن ة وحرمها عليه في تلك الاماد ثم تكون حاله حال أ ه ل الكبائر من اهل التوحيد على وتقدم أنهم ي خ ر ج و ن من ا ل ن ا ر ب ر ح م ة الله و ش ف ا ع ة الشافعين أ و طاعه ت ثم بعث الله تعالى إ ل ى ج ن ة ي ب ق ى عدم النصح ل ل ر ع ي ة وغش ا ل ر ع ي ة و تقصير في القيام بحق ا ل ر ع ي ة مع ا ل ق د ر ة على القيام بالحق هذا يحرم الرعي ا ا ل ج ن ة يحرم الرعي ا ا ل ج ن ة إ ن كان مستحيل للغش والخداع والتقصير منكرا ما فرض الله عليه فهو ح ر ر ا ل ج ن ة أ ب د ا لنكافر بالاستحلال و أ م ا إ ن كان مقصر عارف انه مقصر و مشغول ومش فاضي يبعث أ م ر ه إ ل ى الله شانه شان اهل كل ك ب ي ر ة إ ن تابوا تاب الله عليه م و إ ن ماتوا من غير ت و ب ة ف أ م ر و ا من الله إ ن شاء فعنهم ودخلوا ا ل ج ن ة كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء و إ ن شاع ا ل ذ ن في النار بعدله ثم يخرج منها ب ر ح م ة و ش ف ا ع ة ا ل ش ف و ط ا ع ت و أ م ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يدخل معهم ا ل ج ن ة يشير إ ل ى ص ح ة ما ذكرناه من أ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة في وقت دون وقت هو تقييد للروايه ا ل أ خ ر ى م ط ل ق ة التي لم يذكر فيها منعهم أ و معهم يعني لم يدخل معهم ا ل ج ن ة الرعية إبا الجنة خش والراعي الذي غشاه ئ لا يدخل ا ل ج ن ة لا يدخل ما يحبس عنه هم يدخلون ا ل ج ن ة قبله هو يحبس حتى ينظر الله فيه ف إ ن شاع فعله الحقه بهم و إ ن شاع ذمه في النار ثم أ خ ر ج ه فيجب على كل مسؤول في كل مكان البيت فما فوقه و ا ل إ م ا م العظمى وما دونها يجب على كل مسؤول في كل مكان أ ن يكون ناصحا لرعيته قائما بواجبه نحوها ب ا ذ ل الوسعه في تحقيق مصالحها ودفع المضار عنها الثاني من أ ه ل الوعيد في الباب النمام قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يدخل ا ل ج ن ة قد تات يعني نمام كما فسره في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى والنمام هو الذي يرفع ا ل أ ح ا د ي ث على وجه ا ل م ف س د ة و إ ل ق ا ء الشرور قال ابن ا ل أ ع ر ا ب ي ا ل ق ت ا ت هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه يا فلان بالله عليك أ ن ا زعلان من فلان م م د ا ي ق وعايز أ ح ك ي ل ك ش و ي ة فضلك بالله عليك تسمع مني تريحني بس ما تنقلش كلام يستحلم بالله انت أ خ و ي ا و ص ا ح ب ت ع ز عليا ن ا متدايق فلمي د ا ي ق ن ي فلمي زعمني عايز افقد معاك شويه كده عشان ا ت ا ح بس بالله عليك ما تجيب له س ي ر ة تقول ا تقول له انك قلت حاجه مسكيني خلص الكلام من هنا والاخر يجري به الى الطرف الثاني من على طول فورا ف فالنم... ا ل ن م ي م ة والنمام هو الذي ينقل احاديث الناس بعضين في بعض على وجه الافساد بينهم و ل ل أ س ف أ ن الناس في هذا الزمان استغلوا تلك التكنولوجيا وهذا التطور ها؟ والات التسجيل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة في تسجيل كلام الناس بعضين في بعض تبقى قاعد مع الراجل كان زمان بيسمع كلمتين يروح يقولهم يزود ينقص من شوف الكل لا دلوقتي يجي و ق ت ي التسجيل و انا أ مش هقولك حال اسمع التسجيل اهو ل ل ت س ج ي التسجيل في جيبه التسجيل في ساعته التسجيل في نظرته هذه خيانه ة ذ ه خيانة وغش هذه خ ي ا ن ة وليست ن ص ي ح إن و ا ح د ي س ت أ م ن ك على ح ا د ه وانت تسجله الكلام وتروح توديه لصاحب الكلام اللي قالوا فيه هذا افساد بين الناس, إفساد بين الناس الاسلام من حرصه على إ ص ل ا ح ذات البين أ ح ل الكذب من أ ج ل إ ص ل ا ح وحرم الصدق إ ذ ا أ د ى إ ل ى قطيعه ومفسد يعني اللي يسمع ك ل م ويروح ينقلها زي ما سمح هو صادق ولكذا هو صادق لكن نقله إ ي ا ه ا حرم علي ه و إ ن كذا صادق فالصدق هنا حرم ل أ ن ه يفسد ا ل ع ل ا ق ة بين الناس بينما أ ن ت عارف انت متخصمين تروح تقول والله ياخذ افلام لحفظك والله يقول لنا ليس صالحهم و ا ل ل ه يقول ل ن انا أ عايزه و روح له لو مش خايف اني كروشني ولكن ا ل ه تروح له ه و ما قالتش فينا الحال و ت ر و ح ل ي تاذ ل ن ف س ك لا أ ب ا ح ا ل إ س ل ا م الكذب الذي أ ذ ي إ ل ى جمع الشمل و إ ص ط ح ذات البين وحرم الصدق الذي أ ذ ي إ ل ى افسادات البين إ ن إ ف س ا د ذ ا ت البين هي ا ل ح ا ل ق ة لا أ ق و ل تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ولذلك قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من خبب ا م ر أ ه على زوجها ليفسد م ر ة على زوجها لغير ما يقول طلقني ا ليس منا واليفسد بين ا ل أ خ و أ خ و ه ب ي ن الجار وجاره وبين الحبيب وحبيبه لقيت اثنين حلوين مع بعض ا ل ص ف ي ن ما ينبسطش لغير ما يفرق بينه هذا مش من ا ل إ س ل ا م في شيء لا يدخل ا ل ج ن ة قتاه وفي ر و ا ي ة نمات نميمه نقل كلام الناس بعض في بعض على وجه الافساد بينهم وقد اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام انها توجب عذاب القبر وعذاب النار في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام مر بقبرين فكشف عنه الحجاب وسمع صوتهما وهما العذبات وقد قال عليه الصلاه والسلام لولا الا تدافنوا لو دعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع فكان عليه ص الصلاه والسلام يخص الله احيانا بسماع اصوات المعذبين في قبره فمر بقبرين فسمعهما يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال اما احدهما فكان ليستنزو من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميم ف إ ن ن ما توجب عذاب ا ل ق ن نحن نحن نحن نحن نحن ا ر في الآخرة تبت يد نحن نحن نحن نحن نحن ى ع ن ه ماله وما كسب س ي ص ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن ن ح أ ن الحطاب يشيل حاضر ي د خ ل ه ا ل ض ا ر عشان الناس يولعوا بيه والنمام يشيل الحديث وينقل الكلام عشان يولع بين الحبايب ويفزع العلاقه بينهم ولذلك كانت ا ل ك ب ي ر ة ا ل ن م ي م ة من الكبائر ا ل ن م ي م ة من الكبائر ل أ ن ن ا عرفنا ا ل ك ب ي ر ة ب أ ن ه ا مات رتب حد في الدنيا او ع ق و ب ة في ا ل آ خ ر ة وهذه ا ل ح د ي ث تثبت عذاب القبر وعذاب ا ل ن م ا م فالنميمه من الكبائر والعياذ بالله فينبغي لكل مسلم ي ت ق ي الله تبارك وتعالى فيما يسمع الكلام كفى ب ا ل م ر ئ إ ث م ن أ ن ي ح د ث بكل ما سمع مش كل ك ل م ة تسمعها تروح تنقلها و تروح تقولها كفى ب ا ل م ر ئ إ ث م ن أ ن ي ح د ث بكل ما سمع الواجب علينا إ ن نحن اذا سمعنا ا ل ن ا س يذكرون آ خ ر ب خ ي ر نفرحهم و ننبسطهم و نروحهم بشروا يا فلان والله ينبغي اننا جابوا سرتك بالخير, بالخير كتير والله و بالخير ك ت ي ر والله انا قاعد مبسوط و ب د ع ي لك والله فرحان بنوبه ك ل و بالخير د ا ل و ما ج ب ن ق و ل والعكس ما ن ق و ل و ش ما تسمع الناس يقولون يجيبوا سره ا ل إ ن س ا ن بسوء ما تنقلش كذا إ ذ ن من أ ه ل الوعيد الراعي يموت غاشا لراعيته غير ناصح والنمام ينقل كلام الناس بعض في بعض على ج ه ة الافساد قال باب في رفع ا ل أ م ا ن ة و ا ل إ ي م ا ن من القلوب وعرض الفتن عليها نعوذ بالله من مضلات الفتن عن ح ذ ي ف ة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله وسلم حديثين قد ر أ ي ت أ ح د ه م ا و أ ن ا أ ن ت ظ ر ا ل آ خ ر حدثنا أ ن ا ل أ م ا ن ة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل ا ل ق ر آ ن فعلم من ا ل ق ر آ ن وعلم من ا ل س ن ة ثم حدثنا عن رفع ا ل أ م ا ن ة فقال ينام الرجل النومه فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل ا ل و ق ت ثم ي ن م النومه فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل أ و مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس ف ي شيء ثم أ خ ذ حصاه فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أ ح د يؤدي ا ل أ م ا ن ة حتى يقال إ ن في بني فلان ر ج ل أ م ي ن حتى يقال للرجل ما أ ج ل د ه ما أ ض ر ف ه ما أ ع ق ل ه وما في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من إ ي م ا ن ولقد أ ت ى علي زمان وما أ ب ا ل ي أ ي ك م بايعت أ و أ ي ك م بايعت لئن كان مسلما لايردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أ و يهوديا لايردنه علي ساعيه و أ م ا اليوم فما كنت ل أ ب ا ي ع منكم إ ل ا فلانا وفلانا ن س أ ل الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة في بضياع ا ل أ م ا ن ة ع ل ا ن عن السعر ك ا في الحديث ا ل آ خ ر يا رسول الله م ت الساعه قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر اذا ض ي ع الامانه فانتظر الساعه قال وكيف ا ض ا ع ت ه قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه ضياع الامانه علامه من علامات الساعه يقول الامام رحمه الله في شرح الحديث قول حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إ ن ا ل أ م ا ن ة نزلت في جذر قلوب الرجال الجدر اللي هو إيه؟ الاصل الجدر بلغتنا بنقلب ا ل ذ ا ل دال و ل ك ن الجدر هو الجذر الجذر الجذر هو ا ل أ ص ل الجذر الشيء أ ص ل ه ومعنى نزلت ا ل أ م ا ن ة في قلوب الرجال أ ن الله تعالى جبل القلوب ا ل ك ا م ل ة على القيام بحق ا ل أ م ا ن ة من حفظها واحترامها و أ د ا ئ ه ا لمستحقها وعلى ا ل ن ف ر ة من ا ل خ ي ا ن ة فيها لتنتظم المصالح بذلك الله تعالى فطر القلوب ا ل ك ا م ل ة مش كل القلوب فطر الله القلوب ا ل ك ا م ل ة على القيام بحق ا ل أ م ا ن ة ما هو حق ا ل أ م ا ن ة حفظها احترامها أ د ا ؤ ه ا لمستحقها من م ل ا ت اللي عنده تولد تفضل وفطر الله النفوس على ا ل ن ف ر من الخيانه علشان تنتظم مصالح الناس, علشان تنتظم مصالح الناس. قال و ا ل ا م ا ن ة كل ما يوكل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن حفظه ويخلى بينه وبينه فالائتمان كالاسترعاء ائتمنك على أ م ا ن ك ان استرعاك ع ل ي ه برضه ب ر ع ا ي ة ا ل ر ع ي ة حفظها ز ما ا س ر ق في الباب الماضي ر ع ا ي ة ا ل ر ع ي ة حفظها والقيام عليها كذلك ب ر ض و ا ل أ م ا ن ة ا ل حفظها ورعايتها واحترامها و أ د ا ء ا ل م س ح ق ه ا في وقتها قال ا ل أ م ا ن ه كل ما يوكل إ ل ى الانسان حفظه ويخلى بينه وبين خذ ا ل ح ا ر ه معاك أ م ا ن ه عندك خمسين معاك انت الصار حر ب ق ى فيه ها؟ قال ومنهما ومن هنا سمي ت ت ك ل ي ف أ م ا ن ة مرب التكليف, التكليف الشرعي ت ك ل ل ي ف ا التكاليف ا ل ش ر ع ي ة التي كلف الله بها العباد ولذلك قال تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ف ا ل أ م ا ن ه نوعين الامانه نوعين ا م ا ن بين العبد وربه و أ م ا ن ه بين العبد والناس ا ل أ م ا ن ه بين العبد وربه الدين, الدين الوضوء د ي ن ا ل أ م ا ن ه الوضوء أ م ا ن ه ا ل غ س ل من الجناب أ م ا ن ه ا ل ص ل ا ة أ م ا ن ه الصيام أ م ا ن ة ا ل ز ك ا ة أ م ا ن ة الحج أ م ا ن ة كل ما كلفك الله به ف هو ا م ا ن ة يجب أ ن تحفظها وتحترمها و أ ن تؤديها في وقتها كما أ م ر الله سبحانه وتعالى ان ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا م و ق و ت ا يا أ ي ه ا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا م ا معدودات فالدين كله أ م ا ن ه عندك فدي أ م ا ن ة بين العبد وربه ائتمنك الله على ما فرض عليك الله ت على م عليك ى ما الله فرض ل ع و ا ل أ م ا ن ة تكون بين الناس ب ع ض ا البعض سواء كانت وديعه يقولك والله ي خذ المبلغ ده ش ي ل ه معاك أ و كانت عاريه قلت لو سمحت يعني سلفني مبلغ أ و كان ثمن شيء اشتريته ولم تدفع ثملا ابتمن صنع أ م ا ن ة عندك وهكذا الامانه بين الناس بعضها البعض, الأمانة بين الناس بعضها البعض. قد أ م ر الله ب أ د ا ئ ه ا فقال إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا ونهى سبحانه عن ا ل خ ي ا ن ة فقال يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم و أ ن ت م تعلمون وقال عليه الصلاه والسلام أ ص د ق و ا اذا حدثتم و أ ب د و ا إ ذ ا اؤتمنتم وجعل ع ل ي ه ا ل ل ه م و ا ل م من خ ي ء المنافقين آ ي ه منافق ثلاث إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا وعد أ خ ل ف واذا أ ت م ن خ ا ن وبين عليه الصلاه والسلام أ ن مضيع ا ل أ م ا ن ة وخائنها يكلف يوم ا ل ق ي ا م ة ب إ خ ر ا ج ه ا من النار ولا يستطيع في ا ل أ ث ر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ولا حكم ا ل ر ف ل أ ن ه ا ا ب ر بالغيبيات التي لا سبيل اي مع ر ف ا ب ا ع ل ا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام يقول مسعود القتل في سبيل الله ي ك ف ل الذنوب كلها الا ا ل ا م ا ن ة يقول الله تعالى له أ ب ي الخائن ا ل ن ي ضيع ا ل أ م ا ن ة يوم القيامه اد أ م ا ن ت ك يقول يا رب ي كيف وقد ذهبت الدنيا أ ن ا كان عدلي قرشين أ م ا ن ة راحوا حجيبوا من زين الدنيا خلصوا ايه ما فيش هنا فلوس فيقول الله ا ل م ل ا ئ ك ة اذهبوا به إ ل ى النار فيذهبون به إ ل ى النار فتمثل له أ م ا ن ت ه كهيئتها يوم قبضها الرجل دق ر ش ي ن في ض ر ف في و ر ق ة في ش ن ط ة ص غ ي ر ة في ش ن ط ة ك ب ي ر ة تمثل لو ا ل أ م ا ن ة كهيئتها يوم قبضها ما يقولون هيدي امانتك غلوا متبنزلا انزل هكذا عشان تطلع فينزل النار يحمله على ك ت ف ه واصعد حتى إ ذ ا دار من باب النار سقطت ا ل أ م ا ن ه على ق ب ض ه في أ س ف ل النار فيهوي في إ ث ر ه ا ويشيلها ويطلع ل غ د ما دار بطلتي ع و ا ج ع ه وهكذا أ ب د ا والعياذ بالله ف أ ب د و اذا تمنت لا ت ق و ل و ا الله والرسول وتقولوا أ م ا ن ت ك م وانتم تعلمون دين الله عندك أ م ا ن ة التكاليف ا ل ش ر ع ي ة كلها ا م ا ن ة الواجبات أ م ا ن ة والمحرمات أ م ا ن ة هل فعلت الواجب أ م تركته هل تركت الحرام أ م وقعت فيه كل ذلك أ م ا ن ة و إ ذ ا ا ت م لك ا ل إ ن س ا ن على أ ي شيء ولو ك ل م ة ولو كلمة كن امينا على ما أ ت م ن ت لقد بلغ من حرص ا ل إ س ل ا م على ا ل أ م ا ن ة أ ن قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب د ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ائتمنك ولا تخذ من, من خانك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في رفع ا ل أ م ا ن ة ينام الرجل نومه فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل الوقت يعني أ ث ر سهل كده أثر يسير كده قال الوقت معناه ا ل أ ث ر اليسير وبعدين نمت تاني ن و م ة ت ا ن ي ة فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل المجل المجل اللي هو شفت دي كان يديه ب ب ر ب ج ة إيديا بربجة ذيك ل م من ا حدا تبربج ك ي ع ن ي ا ل ج ل دي ك ر ه التي ح تتحرك ح ه إيه؟ تحته دحرجته ج على ل فتراه ن ف ف ط منتفع ب وليس ي شيء ي ه ن ي حتة جمرة كده, وقعت على الجيل. إيه؟ إيه؟ اتنطر كده وليس ق ع ع ت ى ا ل ج ل خلته اتنطر إيه؟ كده ي وانتبر فيه شيء قال فيصبح فتراه وفيه منتبر شيء فيصبح الناس يتبايعون بعد ما تروح عباده ا ل أ م ا ن ة الناس تروح السوق يتبايعون لا يكاد أ ح د يؤدي ا ل أ م ا ن ة هل كان هذا هل صار هذا وقف هدف الاسواق اسواقنا الان ا ل س م ة ا ل غ ا ل ب ة عليها الصدق اسواقنا ا ل س م ة ا ل غ ا ل ب ة عليها ا ل ن ص ف شوف ا ل ص ح ا ب ة الكرام الذين ب ي ع و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ج ي ب ن ا عبدالله البجري رضي الله عنه قال لغلام الله روح يا ابني اشتريلي فرس من سوق راح الغلام اشترى فرس ورجع ب س كده ل ق ى الفرس حلو ع ج ب ه فقال بكم يا ابن الشيخ ده قال ب ث ل ا ث م ا ئ ة ج ر ر ث ل ا ث م ا ئ ة ج ر ر ف ق ا ل و ابنت ط عارف انت ش ب منه لو رجعنا تعالى توصلني صاحب الفرس فسقط ف يد ي الغلام فك ر مسكين انو ايه انضحك عليه يعني ما ي س و ي ش ث ل ا م ا ئ ه سقط في يده وخاف ا ن يكون انغش ونخدع دفع في الفرس ما لا يستحق قال اعرف يا سيد تعال خادو راح ا ل ص و ن قالوا رجل ده أ ن ا شنو ر قالوا الغلام دا س ا و يفضل قال أ ن ت ب ع ت ه إ ي ه وراضي ل ت م ا ت ب ع ت و ا تمي و ر ا ض ا ب ا ل ت م ي ان كان ايه أ ن ا ب ع ت و ر ا ض ا ب ا ل ت م ي قالوا لا لا ده ا ل ف ر ا ي س و ا أ ك ل ر من كده ده ا ل م ش ت ر ي لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ب ا لا لا لا لا لا لا ر ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تروح مسويه ظل يرفعه من م ي ئ ل مئه ي ضربه من ت ل ت م ي ة إ ل ى ث م ا ن م ا ئ ة درهم المشتري في واحد بيعمل كده وبعدين قال له أ ن ا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع و ا ل ط ا ع ة والنصح لكل مسلم فلازم أ ف ه م ل انا ز م أفهم أ بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم لازم أ ف ه م هذا من نصح لك أ ن ا ف ر س د ا ر لو عندي مش ه د ي و اقل من ت طمني قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أ ح د يؤدي ا ل أ م ا ن حتى يقال ي ق ان ل إ في بني فلان ر ج ل أ م ي ن ه يا سلام ض ر فلان العلم الفلانيه فيهم, فيهم رجل امين حتى يقال للرجل ما أ ض ر ف ه ما أ ج ل د ه ما اعقله ما ا م ر ف ه ما اجلده ما ا ي ق ل ه ما اطرفه ي ه اطرفه ما اجلده ما اعقله ما اشهد ما اشهد ما ا ش ا د ما ا ل ق ي ما اشهد ما اشهد ما اشهد ما اشهد ما ك ش ه د ما اشهد ما اشهد ما ي ش ه د ما ل س و ق يحب م س ك ي ن يعني يلتزم و ي ت أ د ب أ ا ب ل د ف ه تعلمها ينصح و ك ل ي يقولك انت رجل طيب ر ج ل طيب ا ل ش ط ا ر ة ف ه ل و ه أ و التجاره شطاره ت ج ا ر ة ش ط ا ر ة ش ط ا ر ة يعني أ ب و أ ل ف ت أ خ ذ ب ث ل ت م ي ة و ب و ث ل ت م ي ة البعض الفتاغه ت ج ا ر ة شطار ة ف ه ل و ه غش وخيانه ولا حول ولا قوه إ ل ا بالله يقول خ ذ ي ف ة ولقد أ ت ى علي زمان وما أ ب ا ل ي أ ي ك م بايعت أ ن ا كنت زمان منزل السوق أ ب ي ع واشتري ماكنش ا يهمني أ ب ي ع لمسلم أ ب ي ع ليهودي أ ب ي ع لنصلاني أ ش ت ر ي من مسلم أ ش ت ر ي من نصلاني أ ش ت ر ي من يهودي ما تفرقش عندي ليه أ ك ن لو كان مسلم دينه هيمنعه من, من الغش والخيام مش هيغشني ي اسلامه هيمنحك و إ ذ ا كان يهودي أ و نصراني وغشني ي او خدعني ا ل أ م ي ن لما فقوله فلان خدعني حيديروا ل ح ق منه يقول و أ م ا اليوم د ا م ي ب يقول خ د ي ت صحابي أ م ا اليوم يوم, يوم هو أ م ا اليوم فما كنت ل أ ب ا ي ع منكم إ ل ا فلان ا وفلان كنت زمان آ ه انزل السوق أ ش ت ر ي من أ ي حد أ ب ي ع ل أ ي حد ما ت ف ل ك ش أ م ا د ل و ق ت لا أ ب ي ع و أ ش ت ر ي إ ل ا مع فلان وفلان اما غيرهم لا قال يعني أ ن ا ل أ م ا ن ة قد رفعت من الناس فقل من يؤمن على البيع والشراء ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة والعافيه ومن ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا ا ل إ م ا م في الباب حديث حذيفه ايضا في الفتن لما س أ ل ه عمر عن ا ل ف ت ن ة ف أ خ ب ر ه بها ولكن الحديث طويل و ذو فوائد ك ث ي ر ة فما أ ر ى أ ن نحن نضيع ان نضيعه بلا ايه أ ن نقف على فوائده فنكتفي بهذا القدر إ ن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على ب ن ا ح م د وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن